الله له عليك يا تلقى البشر شر ما بين صدوا هوم وتلقى تزنه المر طيب لما تميز من هذا تنسيجنا لما تميز من هذا جل تجنا الله لا ضاقت عليك الوصية تلقاها الشر ما بي لا ما تميز من هدى تلتجينا لا, لا ما تميز منه ذا تلتجلاء لا تصدق صار زاد زراعة غصبا في حصاد الحصيله قداما ويقطع كيا وكثر غدا والقطيعا ويقطع خليل ما يقدر خليلا ويقطع خليل ما يقدر خليلا Allah dalej, serwma, ila baqat alik al-wazia, taj al-bishar لا ما تميز من هدى تلتجينا لا ولا انت اللي تنتفضل في جعاف سفين وفيها الفعائل والجماعة الطبيعة رجل اللي يادك الصدر ترتكي فيها الفعائل والجماعة الطبيعة ورجل اللي يادك الصدر ترتكي <تصفيق> فدار الله عليك تلقى بين لما تنيت من هدا تنتجينا من هدا فخرنا من تعلى صنيعه في موقف تلقى الفعال جينا في ماك بنت القلب عايه جنيرا ويام كان وفى والصلح حنايا وديع في خفجل نجم يرد الجميلا ويام كان وفى والصلح حنايا وديع في خفجل نجم يرد الجميلا دي غفنج لن terwa ta la ten